بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين اما بعد في البدايه احييكم بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك سلمى انت جمعه معلتي شوعات جماد الثاني شحن 430 شعه هجريه كمون 123 فبراير كل شحن 10 شموان ميلادي ذا بغصان 9 زلنا ختاب الأصول الثلاثه ذا كتاب زبارك الله فيكم تلسلست سرتها ويانت بالمالتي اذا تلسلست مسروات دارك حنودا دا قريبنا ربي يصلحها لنا نفسمتاونيرنا طبعا بزعب هجره مستغسه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم لجينكم لخدمه مكهنا المدينه كم تسددوا ونا اوروبا بلد الكفر كنغييش انتايوتي فرجي للزبل تقيسنا نيرو رحمه الله رحمة واسعة واغرسون كم طويلا كان مزا درس زيء حمشت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلد الكفر كف كفر زله هجرات كف كفر كفر زله هجرات واذا الكفار زغن هجرات مسان هاي تقوم متقوميتكم انا خبخوم نطعن كم زبلونا زيد ماني ابي نحي ويد ما تخلكلو كم زلو حمشت حديث تغسلكم نيرا. وحجي ان شاء الله الشيخ من عسيمين بزعبه ابيلات الكفر اب كفر زخوانا كفار زخوانا هجراتكم قمت نتايوتي حكمناتو نتاي الشرطي كما كم لا اللو مانيخفوا امه زخقل والسنات سبات راح مخانم ازد ماني بسفحو ابزمص فتوصلنا السورماني جزاكم الله خيرا لدعوه الى عالم قايشنكم متن اخلي دعوه التوحيد بخبص حلوا كم اقول نخمهر وموزات مرتزي اخاني اب مسلمين زي تركبنا حركوينه كمون كم, كم امباسادر عند حركويلو مغاني مستم الدنيا عند حرصنيحو ابذ كجيش يخالب كمون بارك الله فيكم انتدى خصوص بداتيمو نعلاج ودماني مداني كحكميلو خي دي خيلو كم قلنا نقض خبل مالتي ازقله باب ناتو دليل كغربنا ايو ان شاء الله اما تشاد شيئتي شريعه بأذلة الكتاب والسنه على فهم السلف كل قلت يعني لنايلو ان يقيم للسكن يعني قوم الدله مشتدله ابعد سلام رزقي سينا نزبت رزقي ابي رب شكر ظله وعدون رب خرجك كاتادليو كرتكك صراحه السخانه برب تملس و من يتق الله اجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب برزقي اينجنا لكن تصدنا كنبالاشو اذا تزخفى اي مالك سلازين تايد بلا ابن عسير رحمه الله تعالى فالاقامه في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين اساسيين زوم اقدم اسنات سنحه بجكات قوم والديه نبرخ ما حييش كرزق دال يزبل اذخ الكل اتوم سب قداي عند دا هرغيشم كن كلت شرطي وكلت قد مخونت كماله كم وقالوا اميلو سلازم اسمعين زام كلت شرط زياده الشرط الأول امن المقيم على دينه يعني ابدينو تاخذلو مالتي دحنت كلولو دحنت نايدي نعلخلي ولا دخاخ انكا دونا حلفه اهم شيء دينك اجتطف اسلام نقا اجتطف زيد دحنت زيد ماني كامنتها ما تشوف خاب كلته فتنه اجت دحنالوا فتنه الشبهات اه شباب الشهوات فتنه الشبهات حكازها مسلك ابو خالد في النهايه ابنى تكاب عقيده ناسك خمس وخا ابو قران وبحديث يشكاتول كان ويدمانتي نقرانن نحديثن بحنقولكا فهم تفسرو بحنقولكا غام تخيف كغبرو خاوي اذا فتنه الشبهات ابناي عقيده ابناي منهج كاي لازملك تمالت فتنه الشهوه الدممري خمر حرام يكون نبات اوروباش كما يسات يقولوا اختلاط مسوانات بحساب كتبو عايز كتكين حلال نباتي وقال كتلهه كصخله اصله اذا اندي يسمع له هاجري اذا سلاذ خونا يوم نبي صلى الله عليه وسلم تخلقه الى هنا سلاذ احنا ناجين كلوا الله قبل كل شيء ابن قسيمين انت بحيث يكون عنده من العلم والإيمان المن ايمان المخلوق سبزي ايمانو اند حرضعفو كيدما لتي ربي سلم وقوه العزيمه كبوون ددز هنا دليت كل ولون ايدين ما يطمنه على الثبات على دينه اطمنان كمز قبر ثبات صنعات كمز قبر عبدين عبدين كخصنع كل لا يكون اباوروب ابعدس لمنا الله الرحمن تفر ما بالك نبتعد كفر بنبعلهه اللهس ما بنكتوا دو مالج والحذل من الانحراف والزيق كم اقول من جدو غير صحتك ضرر عنه ندينا نفرح حلنا ندينا خلينا فيك نفرح حلنا ندينا خلينا نضيع وان يكون مضمرا لعداوه الكافرين وبغضهم كمون بوش توصلوا مالونه كفاه اما من سحق الثاوت يرحسنا يرحسكم في النهايه والعذر بالله كي تردوخن ادومي كي تردوتي البغض في الله ربي كان نسلان وكفارك جودفوي مبتعدا عن موالاتهم كقوم كفطهم بنائدين كعرخه بلوا مسات وميبنى. ومحبتين كرزح حالف دم اخفطهم وبغروقفتهم مسلمين كأ... كابزي والعاذ بالله زوم كفار زبلوز نظرو ابعدوا كفر مسكدو محب انا الكفار حزوم خلاص حق كله حساب زبره خل في النهايه تيدين حزوم مزلو انت دا حق كله زبل خويلو ويد ماني والله انا شكال لني ابقى له ايات واحاديث تشدد علينا زبلكاته خوينو ازي والعاذ بالله فهم السلف زي بالتو قيل ازي طفاتي ما له بان موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الايمان نعاوتهم قد فطروا كم اول موالاتهم بساتهم تحت قبر مالتي اركنت كده بناجي انتم تخيلوا ينافي الايمان انصرنا ايماني حتى غير زلمه قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءه او ابناءه او اخوانهم او عشيرتهم سوره المجادله الايه 22 لا تجد قوما يا محمد صلى الله عليه وسلم نزبغي اميروما كتروح بمنيخه انت عند حرز غبره يؤمنون بالله واليوم الاخر برب درس صلى الله عليه وسلم امنهم اي كترحبوا مني ها انتي اللي حغيرهم مالتي من حد الله ورسوله يوالون اي صادقون يعني يوالون يعني فتوه نتم كفار انت انا كفار فتوه نكوينوا زي برب بن باخيرا امينهم اي كترحبوا لو من حد الله اي من اجل عداوه الاسلام ازي سبزي نسلمنا يصلي ربي يصلي لن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال له كافر زي مو امننا اندابولهم زيوم عند حفظ خدوا خي نو زيوم فتوه انت خي نو ايمان كفر أي لنا لن صلى الله عليه وسلم لنا كنص لهم وزازئ انا ابو عبيده عمرو بن الجراح اوريدت كتورد مع عالتي كميله بأي سبب سبب النزول كميله اوريدات لنا مالتي ابو عبيده عمرو بن الجراح ابوري ومستم كفار ابو بدر فكل الصحابه ابونا ابو عبيده اموني خنقوا تلوه وخسموا ابو عبيده ابو عبيده والصحابه اللي ابو غزوه بدر ابو غان مصوم مشركين كوي نغاني هون بلن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوغامز ابو ينديو اي بلن ابو عبيده نذا ابو عبيده تريوز أبوين دي بعليز غطل ابو يند زوا بعدين زغط له وريره تكدف بقول له ستحيلوا مويتو ابو ابو ينا عبيده دا نبو ازيمت حاني ابو عبيدة ابو هندي ولا كافري هنا ابو هندي اي حسن بخواغامس رسول الله صلى الله عليه وسلم خواغامس سلمنا خواغامس ربي فتو رسولي فتو هو بعلى الغونز جلدوا بالو نوقته ابو, أبو عبيد عامر بن شرح زازي اول كشن. ولو كانوا اباه ولا بتاتهم انت ذا كفر مريص سلمنا خصاررنا خواغامس ابونا ابو عبيده الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مزي من صحابه قتل مزي أبس... ابو سعد ادي ساعته زي قدمه نبوه قدمه تجيره مالته كفر سلازه حصه غدروا تحت بعضهم كل ابي او ابنائهم ولا دو كفار توكوينهم كابز يوم نصا خنوله او اخوانهم كبون ولا احواتهم خنوا او عشيرتهم اي قبيلته كقبيلتهم كبهنا نطلبكم بزي قدس <تصفيق> كفرGamma المسلمنا كابت صارره ابي سلمنا مجامله كبر يقول بسم الله زي ابسوره المجادله المرحبه مالتي عليه الصلاه والسلام نبي بل هو ابو الانبياء مع ذلك ابو اهل بلد ناذر هجرون كانوا نو عليه الصلاه والسلام ودوا ينطحل اندى رايه خمال. يا بني يركض معنا ام سنه بات الصقل المهم ابي وقف بها كان من المراقب تعينه انتي فانا له انبيع ابراهيم عليه الصلاه والسلام مصبه نوع عليه الصلاه والسلام مسوده تعينه له دين ازي بفله لا ازي كترفال له بهالتيوم زوم كفار زياد ازغاب تاع اصل عقيده عند الناس بالو خايفه كله بدين وكتب له خايف ورب سبحانه وتعالى بيقول لكم دينكم هاديتي اي لكم شرككم ولي التوحيد توحيد الشرك بحساب اي كده وقال تعالى قبل رب سبحانه وتعالى تنيب يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لزوم يهود نصارى بني اولياء فتوتي اي تكبرون قدفوا يبلال لرب سبحانه وتعالى بعضهم اولياء بعض اما من اهل حدود دم زفاته يهود ينصران فوتوي نصران دم ما يهود فوتوي نعاهم نخطفهم جنب كلتيهم الصامريوم صحتكم كم يلقيكم يا امه فوتوي ديفوتوهم دي اذا دي رزقنا فتوتي ايتسدوم اليهود من النصارى ومن يتولهم منكم فانه منهم ايو صادق زفته ومالتي يتولهم يصادقهم يعني يفطو منتدى فتيو قم كفاطومس مسلم يا ايبه منتدى ابو لب يفطوهم كل اسلام عندك هذا موحد النخاب سنه ذا اللخاب سلفي هذا اللخاب لا لا لا بده دفني ولا انا زي يوم النفطو انت غيروا ازي فتوه تناديني عند خر ونعاذ بالله اب كفرها إن الله لا يهدي القوم الظالمين رب سبحانه وتعالى نزوم نفصم زحوم وص اهد يومي خنايلهم تدا ضلال طفأت مرضهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ثم هب لهم حمام ذل ودحر يهود النصارى يخدعون ساتم دمى منافقين منافقون والعياذ بالله في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نتايلهم يا حسبو انتا لو مزاربو نخشى ان تصيبنا دائره نفرح ابنو انتي زفرحك ومبنو صباح النبوسي زوم يهودو النصارى زوم كفار عقد انت داني تمكن غيرهم اي قدفنانيو انتدا لعلنا وسيوم بد ما عقبوا رقبهم ايقضونا اليوم فلذلك كنجامبلو مالنا ندحريهم كنقول لنا خنفطو مالنا مانياتو زدتم كوروا لساعات ايقضونا ني ندا بالوسي يفطوا زد مول عاذ بالله ناى المنافقين زرابزي بالو مالت وزرابزي عبد الله بن ابي ابن سلول والعياذ بالله رئيس المنافقين تزار ابو زراب الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده عوذ رب سبحانه وتعالى خبط خبطوا ونصبوا ود ما عوذ كنت رغبوا مالتي كم ترغب عوذ تقبركم يا رب سبحانه وتعالى السود ما فتح مكه او امر من عنده ود ما تعزاز رب سبحانه وتعالى خور الدخولي السود ماني نصر يا ما ربي للمسلمين مسهبوا فيصبح على ما اسر في انفس النادمين اذ غبروه قطعوا صوم اذ غبروه قطعوا صوم مسلم مستعوذ شعنت اسم الله نقول ما ليس منا مسلمين قطعوا صوم اذ غبروه زلوا ز المنافقين رب سبحانه وتعالى ربهم ان حننك اب سوره المائده حمسان قلتن طب حدن، حمسان حدنكساب حمسان قلتن وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من أحب قوما فهو منهم وان المراه مع من احب هذا الحديث صايره رواه البخاري ومسلم ابصي البخاري ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا حادث سب انت ترى نقل سبا زفته خينو كباته مستحيل بلبغه فطفهم مصالهم نرو كفار يرو مصالهم من نرو رب اندى صلوه كلهم برب زي امر سبات برسول الله صلى الله عليه وسلم زي امر سبات كم يركعوا فطفو من اوثق ورا الايمان الحب في الله والبغض في الله صدق وان المراه مع من احب نقوله القيامه مع الزغونه صد مستزفطوي زمتس مشي زقار القيامه معاتي شنو كفار زفطو مسكفارات والعذاب مسلم زكونا كل شيء نصايخ خزي انتم عبدين اي الشرط الثاني قال ليتي تقدمين تقدمين في شرعنا نيرنا المقيم على دينه دحنتنا يد الكل نقول نقترك دا بالا خيد يا كل قومته يقول تمسقوا تدماني تقيسنا سلمن الضروره الك دعواك كبركم مار نحكم الناس بالكج كابز حليف قال كن قال قوم مدله رزق دله يزلو بذر يا قيام عالتي كحتاتي زياره الرسول صلى الله عليه وسلم في الولاي عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني ان ترى سبحانه وتعالى زوله وان تطيعوه تهتدوا تذا تمازيزكم الرسول صلى الله عليه وسلم هدايه قنع من قدرته تحزيهم الى نار رب سبحانه وتعالى الشرط الثاني ان يتمكن من اظهار دينه لنودماني نصح جدف الله اما ابغي ولا اذين امنلنا لا لنا حق لنا قال زوله تخينو ابصعع تزي كفك باليبل ولا اندع وقت ولا عالم سلفي ابتدى دينو زي يتكبرني خايل امه لا ازان هاي تكبر هاي تسجد هاي تصم كم شيء 50 لوم ابنائي فتوح يكون ابنائي مرعى يكون وكل صابيبه مله ابصعع تزي خملساله خبز عديسي ان يتمكن من اظهار دينه بحيز يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع قال انا غير شغل كل اقول زغمانه ضروره نقدم نقوم التغيب فلا يمنع بالاقامه الصلاه والجمعه والجماعات فان كان معه ان كان معه من يصلي جماعه ومن يقيم الجمعه ابتدى جماعتك سجديه صلاه الجمعه كمون اجمعك قلنا نسجدينا كل زين دحري لو مالتي ابساعات اذا خلك ولا يمنع من الزكاه والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين كمون خلك الولوي يقول له منك زكاه كأب والحج زكاتك جب لا لا انا هنا بتنا انا حقيقه تخيت زكاتك ندزكته توصل لك نوزي اتم طرحقات البلوه ابساعات اذا قبلتي شعائر فان كان لا يتمكنوا من ذلك لم يجوز الاقامه لوجوب الهجره حينئذ ازيتاز عند حركمال زيك الكوينو ادرس ادرس لام يقفحنا بسلمنا اسلم زله اسلم الناس زله عدي نابو يملس مغنياتو ابز ساعه زي واجب نقول له خابزي عدي نا كفر ك هاجر كسدد ربلون ابعد مسلم الجيش قال المغني في صفحه 457 المجلد الثامن الامام المقدسي كتاب المغني وهو من كتب الفقهيه للحنابلله ناي مذهب الحنبلي الحنابلله ناي بن حنبل كتاب الامام المقدسي اللفا كتاب مالتي المغني وان شاء الله انت دعى ربي يسر امورنا نبزع هذا كتاب بزحنا مسائل الفقه تتغسل ابزاء كتاب المغني انت يزارب الامام المقدسي في الكلام على اقسام الناس في الهجرة بزعبه الهجره مستزربه سبعتها كل يخفلو احدها من تجب عليه قدامتي واجب عليه نا قدن كسد كف تايلو ابعدو كفر ذنبي يمزور وهو من يقدر عليها ولا يمكنه اظهار دينه زيد ما تايو نهجرا سجدك قالو نقا انو ولا يمكنه اظهار دينه نجي دماني سجدتو توحيد خمال علم دي علم دي ابزي ضايقو زكاه صلاه صيام كله زي حتى ابتني حقتات نيمر حي هونا يتلا هونا زيطات كله مستسلم الناس ولا تنقله من إقامة واجبات دينه كما قول ابجي دين واجب ز قبره كما لو ايك مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجره زي واجبه هاجر له ناي قدنا بسلم انا بعد مسلمين كهاجر له بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فالاولئك ماواهم جهنم وساات مصيرا سوره النساء الايه 97 الايه 97 اب سوره النساء رب سبحانه وتعالى تسعن شوعه ايام اليتي كم زيبه ان الذين توفاهم ملائكه ظالمي انفسهم ظالمي انفسهم ظالمي انفسهم قوم تخلوا ملائكه يمسوا نبصم كعبصم لذلك تسددوا ما قلتوا مستون كفار قفيلو كي تسدد قالوا دوخوا عينا نرنا كلت عينا برنا وهم ارمم نزوم كفار تقوم بتنا يبلوا قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها مريتنا يربسني قف مريت بقف حصي باكم مالجي يلوم يجسصهم زملائته فالاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيره اذن ماني تي ملغاثنا ثم اعوذ بالله ويدم ما واهم اي سكنهم دتي ناتوا مقمات جهنم يلوان يعذب الله وساءت مصيره زين ما نحماقا ملالسائلوا وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب ملائكه حمزجروم جهنم يهومبلقطات ويلوم منتى زي تهاجروا مرت بغف حصيبا اذا مسباز يعتهم سلا زي هاجروا ازد ماني كتهجر واجب مخالو تداد دينك زي مالك اخو مالتي كسددلك دينك تبل ولان القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه مو غاني تي دينك زز زو قط مال واجب حتى اوعي الجميع كلو صلاه كلز مو غاني انت داخه مالك بالهجره قرقخه مالو تصخغ لك حتصدد لكه لذلك لذلك التهجره واجب تكون الله رات لدينك واجب تكون الله تهجره والهجره من ضرورة الواجب وتتممه وتتمته انت واجب ما تكون زله هجره ما انت نسدين اخبرك ببيوتك والله كان ربك كزوجي كألكان لازم كتاجر عليك مهت تشاعر الاسلام كتمالو معناته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا قاعده الوصوليه الفقهيه نواجب هذا نغير واجب قالوا اذا اجب اذا كتمالو تخلي نقا الا بحد نجر اذا حد نجر ما مالي انس واجب نبعلو تاخذونالو واجب الطهارة واجبة لان لابد ان تصلي على الطهارة اذا واجب اخوينا نتواجب تملوسه لازم خنا مزاي طهارة تصبر يتقلب اذا دينك كتب كتماله اي تسخله نخا الا مستسد زوم ساعياتك دينك نخيتماله ابي مخه لذلك تسدد دمك بعلو واجبنا يكدد <تصفيق> خوانا مالتي اكذب هذا القدر ساعه خلال رب سبحانه وتعالى فتنا ما ديننا ايرنا رب سبحانه وتعالى ثباتها بنا ابذل النازي رب سبحانه وتعالى بالمقبض المريعزلنا فيتنا اخر الزمان فتنه الشبهات وفتنه الشعوات رب ادحنا الموت معتد ربي حسن خاتمه هذا النابلكم اللهم امين اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين